بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نَسْفَعُ أَوْ نَقْصُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَارْتِلِ الْقُرْآنَ تَتْلِيلًا ن سیال سک ان شیت لیا سدو کو إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبِّكَ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه واصبر على لل دئی میں ان کل جہی وَثَابَ الْأَلِيْبَا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ تَكَادُ تَنْثُرُ الْجِبَالَ كِسْفًا in فَكَيْفَ إِذَا اتَّخَذْتُمْ عِندَكَ إِلَهًا إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّنَشِيبًا السَّمَاءُ یعنی دو گو لَوْ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَانَ الْفَجْرِ لَسَهَرْتَ عِشِيَّةَ النَّصْفِ وَثُلُثَ اللَّيْلِ وَثُلُثَ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 ری بون پل اور نوی پی کرو نیو کا تلو نفی سی فکاؤ میں وَأَقِمِ الصلاة, الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَنْقِضِ الظُّلْمَ ۚ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ وَمَا تُخْفُونَ لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله, إن الله